كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا 116. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهن وَلَا ولا يسأل حميم حميما 112. يبصرونهم 113. يود المجرم لو عَذَابِ من عذاب وَصَاحِبَتِهِ ببنيه 114. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه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 İsa مَسَّهُ Şer Juzuğa, وَإِذَا İsa metsi Kıyı Manuğa, İlla Mucallim, Al Ladin Hım Ana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 ذالك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين 118. على صلاتهم يحافظون 119. أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين 112. كل امرئ 118. ومنهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون 110. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 111. خيرًا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يغوغون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعًا كأن نهم إلى نصبين يوفون خاشعة أبصرهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون